سورة الممتحنة. بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم اولياء تلقون اليهم تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم وقد كفروا بما جاءكم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 والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أصوات حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن برائكم منكم ما تعبدون ومن ما تعبدون من أَعْفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُ حَتَّى تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ إلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ إلا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَا لَكَ وَمَا وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وإليك أنبنا, وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرِ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى إِن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 إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على مَن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات مهاجرات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 ولا تمسكوا بعصى من الكوافر واسالوا ما انفقتم وليسوا ما انفقوا ذلك حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وان ومشيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتهم فعاقبتهم فات الذين ذهبت أزواجهم مثلما أنفقوا واتقوا الله الذي آت به ممن يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ يقون ولا يزنون ولا يزنون ولا يقتلون أولادهم ولا يأتين ولا يأكلن بغير فتنة يفترينه بين أيديهم وأرجلهم ولا يعصينك ولا يعصينك في معروف فبائعهم وأستغفر وَاسْتَعْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلُوا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَد يَأْسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَأْسَ الْكُفَّارِ, كما يأس الكفار من أصحاب القبور